وزيئة. الحمد لله الذي لا يجزى على كفتهما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه وعليه وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما تسيرا. تسليم. هذا مجلس جديد أيها الأخوة من مجالس الأروص الوصفاء. نسأل الله عز, عز وجل أن يرسل لنا أهل الإسلام حتى نلقاهو. تكلمنا في اللقاء الجاي. عن تمام توصيف العلمانية وأنها دين المستخل وطبعا أخذت تعريفات أهلها وشهادات أهلها أنها دين المدين الإنسانية أو الأنسنة وأن هذا لابد أن يصدق العالم أجمع وأنه ضروره أبدا أن يفصل الدين بالكلية زي ما نسمى متواهما انا ذكرنا من كلامه لا ده بيطالب ان الدين يبقى موجود وقال ان اليونان فيها مكتوب في الدستور الدين الرسمي كذا يعني مش محظور مننا ولا حاجة واللي غيرهم بيقول ان الدين موجود ويمده وتمده الكنيسة وكل حاجة لكن كل ده تحت هيمنه القانون, القانون القانون هو اللي يتصرف اللي هو انت هنا بالظبط بس مش حاسس بيه لان في ناس في بي ناس بي بيسوقوا لهذه الديمقراطية مع الاسف الشديد لا يفهمونها مثلا او لا يفهم دينها فيرسوق لها ويقول لك لا ده احنا الديمقراطيه بتاعتك دي الغرب ده هم هناك الحاج وإحنا عندنا هنا لا هي هناك دين زي ما انت عندك هنا المادة الثانية وبتكلم في الدين وبطول بالضبط بكلام كده لكن في النهاية ده كله تحت هيمنه الايه تحت هيمنه القانون إذن هذا هذا شرك الاكبر ليه لانه فرض هيمنه الغير الظاهره فرض الحكم والهيمنة والسيطرة للعلمانيين كده يا اخوة قل انه من الممكن جدا والجائز جدا والاصول جدا ان تقول ان العلمانية دين اخر عشان كده لا يمكن ابدا ان يدخل المطف اذا مواقد اذا كانت العلمية هي الشرك اكبر فما هو التوصيف الظاهر لها في خلي بالك جاء اولا العلمانية دين اخر إذا كأن المسلم علما خلي بالك لحزائي بقول تنصر تهود تمجه تمسرك المسلم دي بقى عالمان،, عالمان ما بقاش مسلم خلدي بقى لحزائي اتتخذ الدين الجديد دين الخام ليه لانا دين مستقل صح؟, صح؟ بالتعريفات بتعريفات منا من بتعريفتنا؟ من بتعريفات منا بتعريفتنا بس الكلام اموم ما بيقوله من دين مستقل انا حدث اي اجيبت لكن الارشة عندنا احنا بقى اللي هو تعريف الدين وحنا كنا في حلقة كاملة وعيد تعليق الكلام في, اللي في, في في في الحلقتين اللي فاته مما لا يحتاج ان يجو مرة تانية هنا ان صفة الدين من العيمانة والعبودية والخضوة والذل والحساب المحاسبة وغير ذلك ده ايه موجودة في الديمقراطية وكذلك ذكرنا زاكرنا من البداية النجسة العاشرة صحيح كده؟ يبقى يا مستقل هذا ناقل في الديمقراطية يبقى هذا درك الالتام وزهب الالتين من الاصر للملتين امتناع العام وخلي بالك بقى, بقى لما تجي فدي دقه معايا كويس لانه لما بنقول امتناع بيطلع يقول لك لا تعالى الطوائف الممتنعه دي ما فاروش مش كلهم بفضل بيعذروا بالجهل ليه قالك لك الجماعه اللي منعوا الذكاء امام النووي بيقول لك ان هم كانوا حديث عهد بالاسلام وكان لا يعلمون وبعضهم معذور بالجهل والختام ما كانش عليهم كده هل ده قلب الاجماع على كلام ما بتكلمش عنه كده دلوقتي اقول له لا انت كده مدلس ومجري ليه بقى لان انا ما بتكلمش عن الامتناع عن الشرائع اللي ممكن تعرف وما ومتعرف تعرفش التوحيد وده ضرب اخر خلي بالك من الفرق وقلت لك قبل كده ان الفقه هو ايه الجمع والتفرقة يعرف فيها الابواب اللي شاء بعض وهي الابواب البعيدة عن بعض فهذا فارق كبير بين هذا وذات ان التوحيد حكم الله عز وجل نظام الدولة نفسه هو تغير خلاص فلذلك هذا امتناع عن التوحيد بقى الاقول هذا امتناع لان العالمينية فصل الدين عن الدولة زي ما قول في المبدأ العاشر ليه? لو تفتكروا اللي فيها فصل, فيها الدين, فصل الدين, فيها الدين عن الدول فصل الدين يعني ايه عزاء يخيمن أبداً, ابداً لا يمكن للدين ان يهيمن وإن وانما يكون الدين موجود بما يريد القانون. يا ما تكلمش في الطوافر ممكنعة وتقول لي بقى ايه لان فيه كلام ده وحد يعمل بحث ويقول لك بقى ما نعيش في كلام وكلمش ده او الناس يتمتلعوا من الختان مثلاً لا لا لا لا انا بكلمش عن الامسان عن التوحيد امتناع عن التوحيد الذي صورته الحكم بما انزل الله فهؤلاء ممتنعون بيقولوا مش هنحكم بما انزل الله يقولوا ربنا لك الخلق وليس لك الامر زي ما العلمانين قالوا بالظبط ولا ثابت عليه كلامهم بلمس قالوا ان المحرك الاول للكل هو الله لكنه لا يدبر الانسان هو اللي يدبر نفسه عشان كده قال لك الانسان هو سيد الكون مفيش شيء مالخايفه مالخايفه مالا لله فبعكش لا تغفل هو الزبط بتعمل كده يبقى الشيء الثاني هو عقد امتناع لا اقوله عن, الـ عن, الـ عن شريعة من ولا كده انما عقد امتناع عن الكتاب كله عقد امتناع عن التوحيد وهذا ناقد بلا تردد لانه رفض للتوحيد ثالثا هو حكم بغير ما انزل الله ايه بينه من الاولاني الاولاني قال له مش هحكم بما انزل الثاني عملي ايه قال له هبدل يعني حكم بما انزلته مش هقف بقى ساكد صفر كده لا يعني مش حاكم بما انزلتها ربك وحبدل. وحبدل كمان, كمان. فراح جاي بحكم الفرنسويين بقى وعجائز قمامة زبالة جزالة اولاء القول أو أو وحطها فهذا في ناقد رابع النقد الخامس او النقد الرابع هذا ناقد الثالث النقد الرابع موالاة كبرى شوفوا يا اخواني الموالاة موالات على المشركين مرتب مرتبه كبرى مكفره مباشره يا ايها الذين امنوا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم قال قتاده رضي الله عنهم او بعض التابعين قال ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانياً وهو لا يدين أو, أو لا يشعر. خلي بالك من الكلام ذا. هنا في عندنا موالاة كبرى وموالاة صغرى في موالاة كبرى وموالاة صغرى الموالاة الكبيرة مكثرة مباشرة. الموالاة الصغيرة كبيرة من الكبير. الموالاة الكبرى فيها صور أربعة. خلي بالك من الصور. صور أربعة صور. الصورة الأولى أن يحبه أي يحب الكافر لأجل دينه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عارف اللي هي بتقولك كل ما عد على كميسة بقول عليها شمعة بحط لها فلوس. وده دين يعني حاجة لطيفة والناس متسامحة وكلمة عن النصارى. لا احبتهم لاجل دينهم. فكفرت مباشرة. ليه بقى? ليه? هترجع لتعريف اصل الدين. يبقى الكفر بالطاغوت. يبقى لابد انك انت ترفض. هذا الطاغوت لا دا بتحب الطاغوت. اللي هو كل دين وغير الدين السام طاغوت. فبتحب الطاغوت. يبقى عملت ايه نقدة اصل الدين? خلاص? حبهم لأجل دينهم. دينهم. عشان كده يا اخوة نفرق هنا بقى ولا مش عايز اعرز على بس اللي علينا نتكلم عن الواقع في فيلم الخاص لكن عشان كده نفرق بين الحب الجبلي والحب اللي هو حب العبودية العباد. اللي هو طاع الله عز وجل الذي ينقض ويقاء ويقاء. الحب الجبلي ان اكتبه الواحد بيحب ابوه. او بيحب زكت. فزكت دي مكتب كافر. ان الله عز وجل مسلا اباح لنا. زواج اهل الكتاب الكتاب بيطلع بضوابط بتبقى محصنه وتبقى من اهل الكتاب وكده لما لما يتزوج واحد الراجل الصري طيب ده بقى هيضغطها ولا هيحبها ولا هيعمل ايه عايز زوجة يايميل ولا هي ام ولادي بقى وبتخدمني وبتاع هييميل ولا يجب الليل عايزه ايه ده واحد بيحب اكله كده مفيش بينه وبين علاقه دينية يعني انت بتحب ايه البامية دي ايه الملوخيه بتحب العدس بتحب الكشري ها ده بيميل للاكل كده اكله فمفيش بينه وبينه شيء ديني صح مفيش بينه وبينه شيء ديني اه ممكن تحب الجمبري حاجات كده مفيش بينك وبينه شيء ديني خد بالك ان ما الحب التاجب الاكل الديني لازم تفرق بين عشان علشان انت لو ما فرقتش بين الاثنين هتقرا بقى هذه من احباب فهتلاقي ان بعض العلماء يقول ايه يقصد ابا طالب فبعضهم يقول احب النبي وهدايته وبعض المفسرين يقول ايه يقول ان وسلم كان يحبه يريد ان يهتدي الحب هنا حب الجبيل ان هو عمي ويعرف علي وليه كان دي مسألة ودي مسألة تانية خلي بالك من دين واحد ان يحبه لاجل دينه احبه لاجل الدين كما لماذا بتتنين ان ينصره لزاهد ينصره على دينه وانصره لرفعة قدره اروح باعمل له الزرة واعمل له البتاع واعمل له كده اعمل له تقدم يتقدم هو عنده حاجات زي كده وخلاص ودينا شغالين واسمه برضو ايه واحد جلزة نوبل خلي فالك ينصره في ذاته اللي خليه هو بتطور وليه شكل وليه هيئة فهذا ينم عن المولاة او ينصره على المسلمين مباشرة عارف بقى دلع الجزيرة والشغل بتاع زمان ده فهو ده كده بالضبط اللي هو ايه اللي هو ينصره على المسلمين فتوى الصلعاء اللي كانت بتقول لك العسكر الامريكي مش مش عارف يدخل عايز يح... العسكر الامريكي اللي بينتسب للاسلام عايز يحارب في افغانستان أيام طالبان وكده نعمل ايه طلعته فتوى قال له حارب الثانيه كلها بتكره الرهاب قال له مسلم يعني قال له هو حارب بدل ما يقول انت مسلم مشغل الجيش الامريكي ازاي لازم افجيش الامريكي ازاي زي ده قال له كده قال له حارب وقاتل الـ الـ الـ المسلم يمر 3 أن يتعد معه يتواعد معه بعهده وان لم يفعل, يفعل خلي بالك من وان لم يفعل, يفعل يعني يقول له انا عامل معاك عامل معاك اتفاقيه دفاعيه دفاع مشترك عامل معاك اتفاقيه القتال هقاتل انا معك وححميك وححمي حدودك وكذا وكده ومحاشي خلي بالك لم يفعل قال الله عز وجل ادم <تكلم> طرح <تحريح> الذين نافقوا يقولون لاخوانيهم الذين كفروا من اهل الكتاب لانه خرجتم لنخرجنا معكم ولو ضيفو فيكم احد الابدا وان قلتوا تلم نصركم ازاي طب بقى اللي حصل في القضيه ديت القضيه اللي دي هم راحوا بعض المنافقين وراحوا معهم يا جماعه معاك معاك على قلبكم كل حاجه وبعدين خرجوا من قالوا لا. قالوا لا بس لو محمد, محمد صلى الله عليه وسلم انتصر اقوله لك انا معاك انا ممكن زي ما اهو لو هم انتصروا هما مش هيمشي معاك فكان هذا ناقد مجرد اتفاق وطبعا ده بيتصور في الاتفاقيات بتاعه البلاد اللي هو يتفق معاه ويدخل معاه في حكمه والكلام ده بقى صورة من هذه الصور ان يدخل معه في حكمه اللي هو قضيه بقى ايه قضيه اللجوء الى مجلس الامن في النزاعات والخلافات والتحكم فيه بقى ايه, ده بقى إيه حكومات كفرة، خلي ذلك مذكّر. تكبر على طول لأن بتحكم اللي هي، بتحكم لقانونها ولا ولا ولا ولذلك. طبعاً يعني شغل <تصفيق> ساعة. نتكلم عن إيه؟ هذه الحكومات اللي مضلّ. شو الربيع بأول بيت قصيد إدارة البلاد التشبه <تصفيق> به في إدارة البلاد. هذه الديمقراطية هي. <تصفيق> اللي يتشبه به من أو أوولاً وآخراً، أولاً وآخراً ظاهراً وباطنياً مش هي تشبه فيك. انت النهارده في كل النظام اللي بيسير البلد زيهم بالظبط صح ولا لا زيهم بالظبط وده اللي بيقول فيه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما يقول من بنى بأرض المشركين وصنع ما يروجه من عيد فحم يعني ومهرجانهم عيد برضه وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء السراطي المستقيم على الاصر ده قال ايه قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فانه يوجب الكفر تشبه بهم تشبه, تشبه مطلقا يوزب الكفر عبسك لولك ايه لابس الزنار ولابس المتاع وراح التنيسة معهم كفر لتشبه بهم تشبه المطلقا بغلال تشبه بزا كده ايه واحدهم طبعا وخلص اظهر ايه اظهر هذا يقول الشيخ الاستاذ من رحمه الله في الاقتضاء ايضا يقول عن التشبه بالمسيحيه قد يكون حرفا وقد يكون فكرا وقد يكون شكلا وقد يكون خطا فهذا من نوع الكفر تشبه الديني هذه اربع صور يا اخوه للموالاه الظاهر منهم طبعا الصوره الاوليه جدا جدا جدا وهي صوره الايه صوره ديمقراطيه صوره الديمقراطيه الجنة الديمقراطية هي موالاة موالاة مظاهرة موالاة الكبرى للديمقراطية طيب إذا قلنا بقى إن هي الموالاة الكبرى وإن هي ديمقراطية مأمنقوضة ناقضة ما للإسلام من هذه الوجوه يبقى يقول كده إنها مظاهرة جميلة من فعلها يسوب إلى الله لذلك هذا خطاب لأوفيتنا ولمسايخنا ومعامة الناس الذين دخلوا في هذا الأمر سواء راح يختار رئيس ولا راح يختار الدخل في الديمقراطية أن يتوب إلى الله من الشرك الأكبر يراجع دينه لأنه اشرك شركا أكبر لن يتوب علينا وياس لا أترك الشرك الأكبر الله العافيه وفتح, وفتح هؤلاء البسق أعظم على المسلمين جاء ما قال البرمهير رحمه الله حتى الثلاثة الخلق القوان قال اكثر العامة دول دفع العامة الى ذلك ابنول اهو لمن يصل اللي بصوت اليه وتنصول الكلام ذا بين الناس يا اخوة هذا حكم لا قائم على مؤلسك كلمة من دماغ بقول لك الديل اهل العلم والحمد لله هذه مساء الموت وفاقية هذا هو الشرك الاكبر ولا عز فيه الا بالاكراه والاكراه لا هو التصور في حالتنا حقول لك ليه بعد كده في الشبه لذلك من وقع فيه حمل اسم الشرك قال ابن سايمية رحمه الله واسم الشرك ثابت قبل الرسالة بعد كده كان الكلام بعد كده القديس التقليح وتحفوه الاحكام لما يغني عن اعادته اذا لابد من التوبة من هذه الديمقراطية كيف يتوب الانسان منها؟ اولا ان يأخذ صفة الكفر بالطاغوت اللي احنا ذكرناها بكده انها برآء منك خلي يا اخوه ان براؤاء منكم يبقى التبرؤ من الديمقراطية واهلا انا ما ادعيها بيها خالص لا من قريب ولا من بعيد لان هذا هو الشكل الاكبر للطغوط صح ويعتقد بطله لها الكلام ده اللي قلناث للطغوطه الرساح هيقول لك ثاني بشكل سريع علشان ايه علشان لما نيجي بقى نسقط على الديمقراطيه لما نقول يا ديمقراطيهك دي الرسايه ايه طلعت شكل اكبر اهو او زي ما انت شايف اهو يبقى هي هي طغوط لابد ان ان يساب لله صفه التوبة او صفه الكفر بالموهود تكون ايه تكون تبقى تبقى اعتقاد بطلانها والكفر بها والبراءة منها, منها وتركها والله انا اقصد تبرئ منها وهي كفر فعلا اه طب وبعدين وهتعمل ايه نوي على ايه احنا كنا عشان نعمل ايه لابد ان احنا عشان الظروف مفيش كده كده من صنع شيئا من الكفر ظاهرا نحن ذكرنا كلام القاضي عياض قبل كده لما قال اجمال الى مله من الملة الغير مله المسلمين او شك فيها او ك... فقد كفر وان اظهر الاسلام ففي النظر بالشفه وان اظهر الاسلام ليه لانه اظهر خلاف ما يعتقد تقول لك أنا راجل مسلم وراجل طاغي وراجل اهل مصلح انا ما على القلب انا بتكلم على حاجه في يبقى ان يتوخا ايضا بظاهره وان يبغضها لباطنه وظاهره ايضا ويتبرأ منها وان يكفر اهلها ويعاديهم هذا كان الموضوع السابق لكن قلنا فيه تفصيل المهم هنا المعاداه هنتكلم فيها على قضيه الجهاد والتكفير هنتكلم فيها على قضيه ايه الكفر بالطاغوت اصل البغض في القلب يعني تبغض في قلبك لكن يظهر عليك بعد ذلك ده ايه ده اللي هو بعد ذلك يخضع لايه للمصلحه ويخضع ل اعتبار المضر وال والمصلحه يبقى عندنا الاول اشياء منها على الصوره اللي قلنا لك عليها دي نمره 2 الا يعتقد الجواز شوف في حد بيتصور يقول لك والله دي بس يعمل اللي يعملها انا شخصيا مش عملها. بس اللي يعملها والله بقى وعنده فكر طب هو لا يقصد ان انت مش فاهمين ولا حاجه قليل ولا حاجه عنده فكر الاستاذ بقى زي ما بقول لك قبل مرارا انه ايه ان هو نفسه لما اجي اقول له طب انت عقيدتك انت نفسك ايه الاقي شاكك او مجوز يقول هو كفر لكن يجوز فعله بس الميل غيري اما انا لا لكن يجوز غيري طب اللي يرى جوازها بقى مجرد الجواز او التجويز ولا الغير ده ايه هذا يكفر ذكرنا نصر سايك الاسلام التامير رحمه الله في الاختيارات الانمية واذا ذكره الداعلي انه قال والردت وعن الاسلام انما تكونوا جهازة غير الله عز وجل وكذا كذا وذكر اشياء وعنه ذكر منها ايه قال او قال ان احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مع المشركين او جوز ذلك ادي جوازه يمكن ممكن هو يدفع منه واتجوزه وقولك اه يجوز والله انه يعمل كذا كذا جوازه فاته طيب ذكرنا كلام الدين في العلم اللدني منزله في العلم ومدرجات في السالكين لما اتكلم عن العلم الصوفيه اللي هو الصوفيه ان هم بيسرقوا الشرائع وكذا فقال ومن من من ظن من من انه مع محمد صلى الله عليه وسلم كان مع موسى يعني لا بالشريعة كان مع موسى فقد خلع ريطه او جوز ذلك لاحد من الامه فقد خرج من الاسلام بالكليه اتغنى الفتوى بتمامها بتفصيها ونصها قبل كده رجع يبقى جواز ذلك خلي بالك من قضية الجواز طب القاضي عياد مثلا في ايه لو بيتكلم عن, الـ عن الـ الكفر بالملل الاخرى بيقول ولهذا نكفر من دعا بغير ملة المسلمين من الملل ان وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم وان اظهر الاسلام وإن أظهر مع ذلك الإكلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب انتواه وهو كافر في إظهاره ما أظهر من خلاف ذلك تختم لك من, من النص ده؟ طيب إحنا عندنا شيء إيه؟ وَنصحح مذهبهم من التصحيح للمنهب إن أقول لك إيه؟ أن أقول لك عملي يجوز لكن اللي تفعله يجوز لك اللي إنت تفعله إذا هو يعني مش حكى صارك ولا حكى لان هو اذا حاجه متفيله هذا الماده طبعا بعض اللي بينصحوا بهذه الادعاءات خلاص <تصفيق> <تصفيق> ولذلك على الشيخ محمد عبد العاد ولا برضو قلت لك مش هحتاج بينه الدعه بس المره توصل ناقد اللي ترجله العلماء اهو جه الشيخ محمد عبد في بالناقد التاسع والايه وقال إن انه اعتقد أنه يجوز له ويجوز له أن يترك شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لهذا هذا ناقد لا ناقد كفر مخرج من الناقض. طيب طيب ولكن السلام يقولون ان ما هو رسول الله حرم الله ورسوله الله ورسول الله ورسول الله ورسول الله ورسوله توهم ومن توهم الله ورسوله, الله ورسوله. فمن توله. فمن توله. قال إيه؟ آه. ومن ومن توهم ومن توهم ومن توهم ومن توهم ومن ومن شرع للناس او سوغ لهم غير سريعته فهو كافر مشرك شرع يروح يعمل قوانين ها او سوغ ولك حقوقك واحترم كاملين خلي بالك بقى عشان كده بتقول لمن دعا الى ذلك ان يسوف سواء كان شيخا عالما او كان طالب علم او كان من العام خلي بالك من المساله دي عشان لا تلقى الله حافظ العمل ابن ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارس السالكين أن مجرد الظن أن ترك الشريعة في جائز فهو تعطيل للخليقة برمتها وهذا منافق بقول تعالى أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون فهذا إيه؟ ناقد ظني يظن في نفسه أنه ناقد اعتقاد أن يظن مجرد من اعتقاد في نفسه اللي يجز له أن يطلق هذه الأسريعة وأن الله عز وجل لا يطلق العبادة حملاً بنا سريعة يبقى إيه؟ يبقى كفر وقرز من هذه الميبانين من الاثنين عدم رؤية الجواز وفيها اللي هو إيه؟ اللي هو أبنى للنازمة وفيها طبعا الإسماعي لذكرنا بكده عن الشيخ السابن الثامية رحمه الله وذكره الشيخ السابن الخيم أيضا رحمه الله وغيرهم أنه قال والأمة مجمعة على أنه لا يأذن أحداً لأحداً في الكفر إلا المكره بالاجماع انا بسلمك بقى بس وهقول لك بعد كده ان ده مش موضوع اكل ولا حاجه لكن قال لا يجوز احل الواحد في اكل المطامن جاء فمن جوز ذلك او راهه جائزا فيراجع دينه قال بقول لك اهو عشان اخلص الميت لنفسي ولا فيراجع دينه لانه هذا أيضا من الكفر طيب الشيء الثالث وهو ألا يرى طاعة هذه الديمقراطية او العلماني وقلنا ان دي قضية بيقع فيها بقى اه طوائف في هذا التقليل في الله عز وجل لان يعافينا وإياه ايه اللي بيحصل بقى انه يقول لك والله يصدرها تقصية بقول لديمقراطية وان هذا حكم غير ما الله لكن الواجل اللي بيحكم بكذا يقول لك رجل خرج رجل راجل, راجل متأول. والله من حوله بيقولوا يضحك كده ما لهاش اي ما لهاش اي قيمه في بالك يعني عشان زي ما احنا ذكرنا اهو المسائل دي بالاجماع بالاتفاق لا عذر ولا بتأويل ولا بخطأ الانتحال ولا, بخطأ في ولا ب... هو العذر اللي اكرر طيب, طيب. طيب. امال ايه يعني ايه ال... طبعا احنا ما في في عن المكلفين خلي بالك عشان محدش يقول بس والله واحد والله واحد بيخالف ويعمل طوله انا بتكلم عن المكلفين عظائر المكلفين اللي هو يرفع عنه التكليف يعني يعارض التكليف زي ما ذكرنا كلام الشاطبي وغير طيب هو يقول لك لا والله انا اكفره انا بشرب الكلام ده لما اقول <تصفيق> انا بعذره يقول طب انت تشهد ان ال... ان ال... هذه الديمقراطيه تقول على صحه اصل الدين يبقى لما ذلت على لكن كل انك بتعذره تعال باين لك ان فيش اصل في الدين في الدين ده زي ما ذكرنا في كلام السوكال أحمد الله وغيره أنه إذا استهد فأبحث برحيد أو القضب فإن هذا يكفر بإكتفاك طيب هو الحد هنا لازال عنده أفضل جلّة أنه يكفر بالطبوض برد بس عنده الثالث واحد يكفره أو ما يكفروش يعني بيقول لهم يكفر عشان عنده الثالث العارض وكذا فده يبين له أولا ويعرض. كويس كده وحنيجي كلام ده في مسألة التكفير إن شاء الله لكن تحدي هنا كويس لان دي تفصيل في العازر العذر ده لو عذر يعني قال لك شكله ما حاجة حاجه او ايوه برضو يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون له نائب ولا حاجة ده كفر خلاص. لانه انفصحت عنده لا اله الا الله لكن اذا هو امتنع عن التكبير لاجل انه يقلل المعذور ده مش لهاه ولا حاجه المعذور ده نقول له بقى ده نفهمه ان ما فيش عذر كده في وكده واحنا ما نتكلمش على الكلام لا لا بتاعت انا نتكلم في تفصيل العذر عشان انا كده عن قضيه بقى الناقض. اللي هي مساله طاعه النظام يجي يقول لك بقى والله هو ده المسلم طيب هفهمك المساله دي قبل ما هلا هلاقيه بيقول الناس ايه يجب عليكم طاعته ويحرم الخروج عليه قالوا لا بس فور من تعالى يجب عليكم طاعته دي بقى خطا كبير جدا جدا جدا يخرجك من المله دغري لانك انت مش مختلف في شخص الراجل واحكامه الشخصيه النظام الآن يا اخو زي ما في النظام العلماني اللي هو هو بيقولوا عشان احنا بنتكلم مين اللي يكسر النظام ان شاء الله هيقيمك بقى طب مين اللي مين اللي يكسر ده مش مش واحد ليه بقى ليه بقى لان ده نظام كامل بيحكم الناس فاللي يقول الناس اطيعوه هو الرئيس اللي موجود والوزراء اللي موجودين بيحكموا على وفق هذا النظام يحكمك بالديمقراطيه اللي هي ذراع الاداري للعالمانيه يحكمك بجين تاني فلما تقول اطيعوه يبقى بتقول اطيعوا هذا الدول هذا النظام لان اصل قهوت الدول ده اللي دو حقم الناس الاصل الطاقوت هو العالمينية مستهل وبعدين الذي يقوم بنتصدقها على الناس بالحديد والنار. والنار المزرمون دول هم دول بقى ايه دول الصواغيط عايزة يقومون عليها لكن الاصل هذا الطاقوت وهذا هيدا الحكم يبقى, يبقى. يبقى. لما تقول له قطيعه وده بجأة حاكم مسلمة تسحب عنها الاحكاية مثل هو بقى الظل الله في الارض وجامعة اللي هم اللي هو ابرز من التلك يعني ترى رجل بارد الى حد جديد جدا وقد سخن جلده ووجهه وكتفاه لحم كبده انه قاعد يمدح في هؤلاء بالطريقة دي وحاجه يعني صعبه خالص طيب انت فاهم بتقول ايه للناس ده مش الحجاج يا اخو الحجاج بياخذوا بالاسلام وبعدين في طريق والعلاقه كفروا ويقوم تقول لا خلاص والله انا انا او كفروا انا لا او كفروا على طرابلسي ورا عبد الله خلاص مساله بسيطه ايوه بيحكم عنده في بعض انما انا لما اقول انا مش مكفر الراجل دوت وتوأمر الناس بطاعته بأمره بطاعة العلمانين خلي بالك المثال دي دقيقة جدا بتأمره بطاعة الديمقراطية يبقى انت بتقولهم عبدو هوبا بتقولهم بقى ان فلاننا كفر اللي مش خادش فلان خلي بالك يبقى من أمر بطاعته فهو كافر يخرج من المدة وبشاعة هذه نواقض ثلاثة عند التمر ثم يقول ما هو في ظلط نفسه؟ لقد تقع حكم هذا التكفير بعد ذلك انتهى في الطوارس نحضر ذلك منهم، لكن هذا ما ازيل عليه إن شاء الله عز وجل في لقاء آتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني واياكم من من إذا ذا واذا بدر وإذا لم ينتهى وعقل السوء في هذا النفس وسطح في هذا واتصفون العظيم رأيتي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.